وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم الثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 وَأَلَنَلَهُ الْحَديدُ أَن يَعْمَلَ سَابِقَاتِهُ وَقَدْرٍ فِي السَّرْدِ وَعَمَلٌ صَالِحٌ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ رِيحَدُوهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرَ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 وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل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 قُلِ دَعُوا الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ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 قل أَعُونِ الَّذِينَ ألحقتم بِهِ شُرَكَ كَلَّا بَلْهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا كَأَفْتَ الْنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول إلى بَعْضٍ يقول الذين استضيفو للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّائِيَكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَيَّ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا وَقَالُوا مَا هَذَا إلَّا إفْكُمْ مُفْتَرَى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْرُضُكُمْ بِواحِدَةٍ